وعبادي وأليس وعدتي ومرادي يا سروري وغنيتي وعبادي وأليس وعدتي ومرادي أنت روح الفؤادي أنت رجائي أنت عادي، انت رجالي، انت لي منسي، آنت لي منسي، و شوم كزادي، يا سروري، و منيتي و عبادي، و آدي. انت رجالي، انت روم الفهادي، انت رجالي، انت لي منسي، انت لي منسي، و كزادي. بادت منتون وكم لك عندي من عطائن من عطائن ونعمة وآيادي كم بدت منتون من وكم لك عندي من عطائن من عطاء ونعمة وأياد وأنيسي وعدتي ومرادي أنت روح الفؤاد أنت رجائي أنت روح الفؤاد أنت, أنت, أنت رجائي أنت لي منسي أنت لي منسي وشوقك زادي قلب الصادق يا سروري وغنيتي وعبادي وأنيسي وعدتي ومرادي أنت روح الفؤادي أنت رجائي أنت روح الفؤادي انت رجالی انت لي منسی <تصفيق> وشوقك زادي